م و س ل ع ه ا ل ر ن ا ل ل س ي للعلوم الاسلاميه ي ي ن ت ع ي د اهدنا ط ا س ت ق ل ف ل ق ا س و ك و ر محمد ر ا ل ن ا ب ل س يذكر م ن ي ل ش ى و ي ت ج ا س ب ر ا ه موسوعه و ى الحمد النابلسي ع ا ل م ي ر م م للعلوم الاسلاميه د ي ي ن ك وإياك نعبد ن ت ع ي د اهدنا ر ط ا ل س ت ق م أنعمت سراط الذين 「私たなの手を借りてくれたのは私たちの手を借りてくれたのは私たちの手を借りてくれたのは私たちの手を借りてくれたのは私たちの手を借 عالية. لا ت س م ع ف ي ه النابلسي ه ا ع ي ن و ج ا ي ف ه ا س ر مرفوع و أ م و ى وإلى ل ا س م ا ء كيف ر ف ع ت و إ ل ى ا ل ج ب ا ل ك ي ف نصبت و إ ل ى ا ل أ ر ض كيف ك ف سضحت ذ ع إ ن م ا أنت مذكر ل ا أنت مذكر ل س ت ع ل ي ه م لفضيله إ ل ا م ا you、yeah.